ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلية العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم وتأمل أخي الكريم واذكروا فالإنسان عليه أن يذكر النعم يذكرها بقلبه ويذكرها بلسانه ويذكرها بأن يستعملها في مرضات مزديها لأن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية ربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي ولا تخونوا ما ائتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون ان ما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائن وتأمل أخي الكريم أن النداء بيائفة الذين امنوا فيه التنبيه على ان ما بعده من مقتضيات الإيمان وتأمل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم جميع الأمانات على الإنسان أن يحفظها وأن يتقرب بها إلى ربه وموله ومن الأمانة التي تمنى بها الموالاه لله ورسوله وتأمل قول القرطبي قال القرطبي في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهو قطع الموالات بين المسلمين والكافرين. إذا لا ينبغي للمسلم أن يكون خصما للمسلمين في الدفاع عن الكفار، وهذا يفعله كثير ممن فتنا والعياذ بالله تعالى. فالذين يدافعون عن الظالمين والذين يؤلبون الكفار على المسلمين فقد اقترفوا إثماً كبيرة وخانوا الخيانة العظمى ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يكون بوقاً للكفار وصدأاً لأصواتهم وبعض الناس يظنون أن مرؤة الإسلام في معاملة المخالفين له تعني احترام أباطيلهم ومشاركة الكفار في كفرهم والرضا بما هو من خصائص كفرهم والدار تجتمع تقربون إليهم بتقليدهم، فينبغي على الإنسان أن يحقق الولاء والبراء، وليعلم أن الغرض من معادات الكفار من قبل المسلم هو أن تبقى شخصية المسلم واضحة قوية متميزة بارزة المعالم. فهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يخون الدين وأن لا يخون الله ورسوله فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم جميع الأمانات على الإنسان ان يحفظها الوضوء أمانة، الغسل امانه الوقت الذي تقضيه أمانة الحاسب والتليفون والأهل والأصدقاء كلها أمانة وأن تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على الخيانة واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم تامل أخي الكريم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذه جميع النعم هي فتنة واختبار فالانسان لم يجعلها في محلها حوسب عليها وأن الله عنده أجر عظيم هذا حطام الدنيا يسير أما الأجر العظيم فهو عند الله تعالى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 يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم وينفع عنكم ما اجترحتموه من السيئات ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده اذا تأمل هذا من نداءات الرحمن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله شرط جواب الشرط يجعل لكم فرقان أي بصائر تفرقون بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم الإنسان يقع بالذنوب لا محالة ولذلك الإنسان يعمل عمل صالح حتى تكفر عنه سيئاته ويغفر لكم أيامه عنكم الذنب وضرر الذنب والله ذو الفضل العظيم فالفضل العظيم هو من عند الله تعالى ثم قال الله تعالى ممتنا على نبيه فيما انعم عليه قال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذكر ايها الرسول حين تمال عليك المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى بلد غيره ويكيدون ويرد الله كيدهم عليهم ويمكر الله والله خير الماكرين إذا هؤلاء حينما فعلوا ما فعلوا وأنعم الله على نبيه بالسلامة فهو إنعام علينا أن سلم الله نبينا فهنا الذكر نحن علينا أيضا أن نستذكر هذه النعمة. وأن الإنسان كلما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نال من السلامة والنجاة وأن الله يدافع عنه وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا قرات عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عليه. قد سمعنا مثل هذا من قبل لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين فلن نؤمن وتأمل أخي الكريم وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني ينبغي أن تتلى الآيات لأجل الدعوة إلى الله ولأجل إقامة الحج عليهم وأن يستخدم الإنسان وسائل التي يستطيع فيها ايصال الدعوه وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا أنت إذا حينما تقرأ ويرد عليك كاتذ فاجأ لأنه قد رد على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي عليك أن تقيم الحجه لله تعالى على الناس وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أي أكاذيب الأولين هكذا وصفوا ثم قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حِجَارَةً من السماء أو أتنا بعذاب أليم واذكر أيها الرسول وأيضا نحن مؤمرون بهذا إذ قال المشركون اللهم إن كان ما جاء به محمد حقا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أو ائتنا بعذاب شديد قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار فأيضا الكفار في كل زمان ومكان يتشابهون فيردون فينبغي على الإنسان أن يصبر وأن يترفق وان يحاول أن يوصل لهم الموعظه التي تؤثر في قلوبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة وانتبه أخي الكريم أن الأمة أمتان أمة الاستجابة وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم اسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يثبتون حتى نلقى الله وأمة الدعوة هم الذين تبلغهم الدعوة ولذا يجب أن نبلغ رسالات الله تعالى وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة بعذاب يستأصلهم وأنت يا محمد حي موجود بين ظهرانيهم فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله من ذنوبهم إذا الاستغفار مهم وإحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا من فوائد الآيات اولا الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى وينقص عند إخفائهم إذا لا بد من شكر النعم ولا بد من ذكرها لأجل شكرها والنعم تحفظ بالشكر وتزداد بالشكر للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين ما ثبتوا ما ثبت عليها وتخلق بها. وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها والذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن العمر الذي أعطاه الله إياه لا يسلبه منه أحد إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فينبغي على الإنسان أن يحفظ الأمانة حتى هذا ولدك هو ولدك عندك وقد يموت قبلك فتضعه في التراب وتجعله أمانة عند الله تعالى فينبغي على الإنسان أن يحفظ الأمانة حتى تغادر الروح الجسد ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات خير من المنافع الحاصل عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد لأن المال إما يذهب منك أو تذهب عنه أبدا أما العمل الصالح فهو باق ولذا سمي العمل الصالح في الصالحات في الآيات بيان سفع عقول المعرضين لأنهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه اذن هم أصحاب عناد لا يريدون بصيرة في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته وأنه مانع من موانع وقوع العذاب فعلى الانسان أن يكثر من الاستغفار طبعا في الآية الأولى فيها والآية الثانية الحياة الحقيقية في طاعة الله وطاعة رسوله وفيها إذا تذكير المؤمنين يعني بضعفهم وعنايه الله تعالى بهم ونصرهم اما الايه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعه والعشرين فهو نداء للمؤمنين وتحذير من الخيانه وتحذير ايضا من عدم اداء الامانه وايضا يتذكر الانسان فتنه الولد وفتنه المال فبعضهم ياخذ الرشوه وغير ذلك لأجل في اولاده فينبغي على الانسان ان يتقي الله فالولد حينما تربيه وتضعمه الطعام الحلال والسبب سبب أن يدر الله عليك أرزق أما الآيات من الثلاثين وحتى السابعة والثلاثين ففيها بيان ضلال كفار مكة ومكر أعداء الإسلام لأجل النيل من النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل الصد عن المسجد الحرام فنسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يبارك لهم